إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم سحر نور القرآن للشيخ صالح المغازي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 قال الله عز وجل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقية مريم هي مريم بولة عمران وقد مر معنا الحديث عنها في خبر قول الله جل وعلا إن الله اصطفى آدم ونوحى وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين وهنا يذكر الله جل وعلا في صورة كريمة سميت باسمها بعض خبرها واذكر في الكتاب مريم أي أيها النبي الخاتم اذكر لقومك خبر الصديقة مريم إذ انتبدت من أهلها مكانا شرقية ولهذا إلى اليوم أن صارت تعظم جهات الشرق فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا هو جبريل عليه السلام تمثل لها في صورة رجل تام من خلقة والملائكة أعطوا قدرة على التشكل لكن الصورة لا تحكمهم بخلاف الجن الجن أعطوا قدرة على التشكل لكن الصورة تحكمهم والفرق أيها المبارك بين المعنيين أنه لو قدر أن ملكا جاء في هيئة رجل فجاء رجل وطعنه فإن الملك لا يموت لا تحكمه الصورة على هذا الحال لكن الجنية لو تشكل في صورة إنسي أو في صورة دواب فجاء من يقتله تقع الطعن ويموت ودليل حديث بسعيد الخدري فإن بسعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يصلي في بيته فجاء واحد أصحابه يزوره وجده يصلي فجلس ينتظر فراغ أبي سعيد من الصلاة فإذا بحية تتدلى في البيت فهم هذا الضيف أن يقتلها فأشار إليه أبو سعيد أن يمكث مكانك فلما فرغ من الصلاة أخذ أبو سعيد رضي الله عنه الرجل بيده وأخرجه من الدار وأشار له إلى بيت غير بعيد قال أترى ذلكم البيت؟ قال نعم قال هذا لي كان بيتا لفتى منا معشر الأنصار فلما كانت غزوة الأحزاب يوم الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الشاب حديث عهد بعرس أي حديث عهد بزواجه فكان يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت مع عرسه مع زوجته فيأذن له فذات يوم استأذن فقال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ معك سلاحك فاني أخاف وأخشى عليك بني قريضة فرجع الفتاه فوجد زوجته خارج الدار فغضب أدركته الغيرة الحمية فأشارت إليه لا تعجل وادخل فلما دخل الدار وجد حيه ملتوية على فراشه فضربها بالسيف الذي معه قال أبو سعيد فلا يدرى أيهما أسبق موتا الفتاة من حية فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة إخوانا لكم من الجن فإذا رأيتم مثل هذا فحرجوا عليه ثلاثة موضع الشاهد من هذه القصة أن الجن تحكمهم الصورة هنا جاء جبرايل إلى مريم عليه السلام وتمثل وتمثلها في صورة رجل تام الخلقة جاء القرآن بالتعبير عنه بشرا سويا خافت منه أجأت إلى الله وذكرته بالله قال الله جل وعلا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا جواب الشرط محذوف إن كنت تقيا فاتركني أخبرها بمن هو قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فتعجبت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية لم يمسسني بشر بطريق مباح ولا أنا ممن يسلك طريق الحرام فقال الله عن ذلكم الخبر قال كذلك قال ربك هذا الذي حكم هو أحكم الحاكمين الخلق خلقه والأمر أمره والملك ملكه يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد فنفخ جبرائيل في جيب درعها من فتحة الصدر فدخلت النفخه الى الرحم فحملت بالمسيح عيسى بن مريم قال الله جل وعلا فحملته فانتبذت به مكانا قصية في الأول قال مكانا شرقية الآن هي تريد أن تبتعد عن قومها فأجأها المخاض أي أنزمها المخاض وجع الولادة إلى جذع النخلة أخذت تفكر كيف ستعود لقومها بهذا الأوتا خوفا على دينها كأنها تقول أفقد روحي ولا أفقد ديني لا أفتن في ديني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها هناك منادي وهناك منادى وهناك مكان وهناك نداء فالمناد الذي نودي لا شك أنه مريم والنداء أنهزى إليك بجذع لخلا لكن من الذي ناداه؟ قال بعض العلماء جبريل من تحت ياء من تحت الربوة بدليل آية قول الله جل وعلا وجعل ابن مريم وأمه آية وأويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين وقال آخرون هو الذي أرجح أن الذي ناداه ابنها عيسى ناداه من عند قدميها فنادها من تحتها أن تحزني قد جعل ربك تحتك سريا أي جدول رقراق ماء صافيا عذبا تشربين منه وهزي إليك بجذع النخلة فيجتمع الطعام مع الماء تساقط عليك رطبا جنيا فكري واشربي وقري عينا ولعله في كون عيسى يتكلم بذلكم الحال يجعلها تطمئن إذا حملته بعد ذلك أنه سيقوم يتحدث لقومه ولا تفاجئي بحديثه لأن تكون قد سمعته من قبله والعلم عند الله فكلي واشربي وقرعين فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نظرت للرحمن صوما فلن فننأكلم اليوم إنسيا القرآن يعلمنا كيف نتعامل مع الآخرين من لا سبيل للتواصل معه من هناك بعد عظيم بين عقلك وعقله ما لا يمكن أن يفقه منك لا حاجة لان تلح عليه وتحاول أن تخبره الحرب تقول متى يبلغ البنيان يوما تماما إن كنت تبنيه وغيرك يهدم وإن سفاها منك أن تعلم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أعلم فلا يمكن أن يقع بحال أن يفقه بنو إسرائيل أن هذه المرأة حملت من غير زوج هذا لا يصدق يحتاج إلى خبر يقين من رب العالمين جل جلاله وهذا ما سنتمه إن شاء الله في اللقاء القادم صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين.